القصيدة الهائية في الزهد والترغيب والترهيب للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى قال رحمه الله مالي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست انا لها ولست بميال إليها ولا إلا رئاستها نتنا وقبحا لحالها هي الدار دار الهم والغم والعلا سريع تقضيها قريب زوالها مياسيرها عسر وحزن سرورها وأرباحها خسر ونقص كمالها إذا أضحكت أبكت وإرام وصلها غبي فياسر عن قطاع وصالها فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها فيا طالب الدنيا الدنية جاهدا ألطلب سواها إنها لا وفا لها فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يغفر بها أن ينالها لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها وفي آل عمران وسورة فاطر وفي غافر قد جاءت بيان حالها وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ وكم من حديث موجب لعتزالها لقد نظروا قوم بعين لصيرة إليها فلم تغرهم باختيالها أولئك أهل الله حقا وحزبه لَهُمْ جنة فردوس إرثا ويا لها وما ل إليها آخرون لجهلهم فلما ضمّ أَنّ أَرْسَقَتْهُمْ نِبَالَهَا قَوْمٌ آثَرُوا هَا فَأُعْقِبُوا بِهَا الْخِزْيَ فِي الْأُخْرَى وَذَاقُوا وَذَالَهَا فَقُل لِلَّذِينَ اسْتَعْذَبُوا رُوَيْدَكُمْ سينقلب السم النقيع زلالها ليلهوا ويغترضوا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقومة صرم حبالها ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها ومالها وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذاب شمالها ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعلها بأيدي الكرام الكاتبين مسطر فلم يغن عنها عذرها وجدالها هنالك تدرير ربحها وخسارها. وَإِذَا كَتَلْقَى مَا إِلَيْهِمْ آلُهَا فَإِنَّكُمْ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَالْتِقَاءِ فَإِنَّ لَهَا الْحُسْنَى بِحُسْنِ فِعَالِهَا تَفُوزُ بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ وَحُورِهَا وَتُحْبَرُ فِي رَوْضَاتِهَا وَظِلَالِهَا وَتُرْزَقُ مِمَّا تَشْتَهِي مِنْ نَعِيمِهَا وتشرب من تسنيمها وزلالها وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفا غيرهم لا ينالها وجوه إلى وجه الإله نواظر لقد طالما بالدمع كان ابتلالها تجلى لها الرب الرحيم مسلما فيزداد من ذاك التجلي جمالها بمقعد صدق حبذ الجار ربهم ودار خلود لم يخافوا زوالها فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الانهار بين خلالها على سرر موضونة ثم فرشهم كما قال فيه ربنا واصفا لها بطائلها استغرق كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها وان تكن الاخرى فويل وحسره ونار جحيم ما اشد لها لهم تحتهم منها نهاد وفوقهم أَوَاشٍ وَمَنْ يَحْمُو مِنْ ثَأَ ظِلَالِهَا طَعَامُهُمُ الْإِسْلِينُ فِيهَا وَأَنْثَقُوا حَمِيمًا بِهِ الْأَمْعَاءُ كَانَ انْحِلَالُهَا أَمَانِيُّهُمْ فِيهَا الْهَلَاكُ وَمَا لَهُمْ خُرُوجٌ وَلَا مَوْتٌ كَمَا لَا فَنَا لَهَا مَحَلَّيْنِ قُلْ لِلنَّفْسِ لَيْسَ سِوَاهُمَا لتكسب أَوْ فلتكتسب ما بدى لها فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها.